بوك تو 82 82 82 عوار 2 الماضي 2 الماضي 2 <تصفيق> هيتا צריך لكرو لأمولانس؟ هل كان عليك أن تستدعي الإصاف هل قد توجب عليك أن تستدع الإصاف أييت تريخ ليكرو لرورف هل كان عليك أن تستع الطبيب هل قد توجب عليك أم تستدع الطبيب أييتريخ يكرواشت؟ هل كان عليك أن تستدع الشطةة هل قد توجب عليك أن تستدععيشرطةة شخائت ممسغة تفون <تصفيق> هيليوقجة هل لديك رقمة تيفون كان لا يزل معي منظل حظات هل لديك رقم التلييففون؟ كان لا يزال معي منزللحظات يشخ كتوف هيتا كرجة هل لدي الأوان كان لا يزال معي منظل حظات هل لدي العوان كان لا يزال معي منزللحظات يشخائت <تصفيق> م عائير هي اء ري هل لديك خريطةة المدينة كانت لا تزال معي منظللحظات هل لديك خريطةة المدينة كانت لا تزال معي منذ لحظات هوج بزمن و لا يخعيا لعجية بزمن هل الجاء في المعد لم يستطيع أن يأتي في الموع؟ هل الجاء في الموعدد؟ لم يستطع أن يأتي في المعد هوتس درخ هو لا يخولها لمت درخ هل وجد الطيق لم يستطيع يجد الطيق؟ هل وجد الطريق لم يستطيع أن يجد الطريق هوين أطخاع؟ هل ع ممسجال لاظينتي هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني؟ هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني؟ لعمل يخولت لااج بزمان؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في المعد؟ مساة دغ لماذا لم تستطع أن تجد طريق لماذا لم تستطع أن تجد الطريق عمل يخلت لا أط لماذا لم تستطع أن تفهمها لماذا, لم لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لا يختي لوبزمان كللو اتوبوس لم أستطع أن آتي في المعد لأن لأنه لم ييسير أي باس لم أستطع أن أتي في المعد لا لأنه لم ييسير أي باس لا يختي لم سوة درغخكيلو م لم أستطع, لم لم أستطع أجد الطيق لأن ما كان مع خرية المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لأن لأني ما كان مع خريثة المدينة لا يخلت لا فيين تو موزكا حييت رعاش مداي لم أستط أن أفهمه لأن الموسقى كانت صخبة جدا لم أستطيع أن أفهمه لأن الموسقى كانت صاخبة جدا أيدي حياظ لك حد لقد كان ع أن أخذ تاكسي سيرة أجررى لقد توش علي أن أخذ تاكسي أيدي حياظ لنوطئت مقطائير لقد كان عّ؟ أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة هذه حياظ لخبط هيتا راديو لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو